إلى الحق قل الله يهديني للحق أفمن يهدي الى الحق احق ان يتبع ام من لا يهدي الا ان يهدا فما لكم كيف تحكمون وَماَا يَسَبِرُوا أَكثَرُهُم إِللاا ظَنَّ إِ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِن الحَبِّ شَهئَا إِ اللهَّه عَمُ بِمَا يَفعلُول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 اَم يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُل فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ بَل كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُشْقُوا بِعِلْمِهِ وَلَمَّا يَأْتِهِم تَأْوِيلُهُ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 أفأنت تسمعوا الصم ولو كانوا لا يعصنون